صلى الله على محمد السميع السامع. إذا الله الْأَحْبَارُ عَلَى الْتَفْكِيرِ وَالْأَحْبَارُ أَشْرَكُوا عَلَى الْأَحْبَارِ أَشْرَكْتِ أَحْبَارِ الْمَجْتَمَعِ مَا كَانَ لَهُمْ أَوَّلَهُمْ أَوَّلَهُمْ لَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ مَعْرُوفًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ حالة كان الشكل الاجتماعي. حاول يعالج أية درس لاحقًا آخر، وبيعده. ولكن يشوف على عمل فطيرة أو في المدارس. إذا تقولا يجعلنا ننسى هذا. إذا الثانيه يعني المسلم من كل الناس. كما تقول هناك يعني, يعني حادث. إما أن يحصل موارد. ومواطنين ومواطنين وجيئين من هذا البريديه ان اقسم بالله انقاصها بريدك في تكون شوط الاقصى بانقاصها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها اقامتها حضره الاجتماع ضا الشبك لا في خراب المنام الحقيقي هل ارا زمن ارا بالذات المواقع نعم بشكل يعني فكان مش انا همنا كان في السماء باكل ورد احنا السماء لا في المتكلم يعني هذا النحاف في جانب الحقيقة وفي وفي هذا الحال ولا يعرفون هذا الشتارين عنه ما ما ندرسه في هذا النحاف على رأسه هذا الكلام على الحقيقة وهكذا في العموم وهكذا في التقييد وهكذا في التقدير وهكذا في النقل عدم النقل الإشتراك وعدم الاشتراك والظهور وعفالة كلها إلى عفالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مهدعين وصلّى الله على المؤال الصيبين الطاهرين. وقفنا عند اطفال بعد الاستخدام ما طبق الصحيح قال في القران يا في طبعا في القران يعني هذا يقال نخذر لل يعني عندما نذكر اذا واحد قدريق القرب او اتقي لا تدر القرب او, أو الالعين هنا نوخير يعني نقول هنا المتكلم قال ولم يقدر حينما قال واتق القرب ماذا يقول اتق أقالك عدى لو خي تقدير وعدم فنقود الأصل عدم التقدير بس هنا في هذه الموارد لو رجعين الأصل لا يستطيع نحن لا يستطيع هذا في المسارة لفترة التقدير واسأل القلب أو اسأل العيوة التي كنا فيها لو خي الأصل هنا الأصل لفترة المتفلحة لا يقول المتفلحة بس هنا عجلة للخار الذي خلصوا يقول هنا لو لم لم يستقموا فقط وإلا لو في نجاح شبكنا ان المتكلم نفق بذلك ثم وجدنا هل قد جرى انذا هذا المعنى ولا العاقل العاقل هنا قصد عدم التقدير جاهز العاقل لا يعمل لي فقط لغرض العاقل هنا لن يستقم المعنى بس في في أسلقى في أسلقى الشرح. هذا موردها ما إذا التقدير في الكلام وليس هناك دلالة على التقدير الأصله عدم التقدير أن القاعدة خرجت غير خاط على أصل عدم التقدير إلى أصل عدم إلا أنه في بعض الأحيان تخرج ولكل فاعسًا ويلحق بأصالة عدم فاعل في المنطقة هنالك قرآن في الفاظ منطولة وعندنا الفاظ وعندنا الفاظ مرتجلة إلى آخره ربنا هنا أصالة الاشتراك وعدم الاشتراك وأصالة عدم النطق مثلا ألفاظ في اللقمة المغولة مثلا لا في القرآن وجاء سيار في القران سياره على معنى فاكرة بين المعنى هذا الجسد نقل من معنى الى معنى وهو محروفة ألفا المحروفة مثل الصلاه مثل ايضا مثل, مثل الهاتف الى شكورة هنا اذا نقلت ألفا من مكان من معنى الى معنى هنا من المعنى القديم يفجر مثل لفظ الصلاه لفظ الحج لفظ الصوت لفظ السياره نقلت من معانيها القديمه الى معاني لكن المعاني القديمه هجرت فلا يستخدمها احد على مثلا تقول احد الان فليت وقد ضاع اي كن هو فليت يعني عامه مبسوطه فاذا كان إذا كان النقل مع هجران إذا كان وجود لفظ بمعنى مع هجران الاول يسمى اللفظ لفظ يسمى اللفظ لفظ إذا كان من الأول أما لا إذا لفظ ما هي لكن مع عدم هجر الله مع عدم هجر المعارس يسمى اللفظ لفظ, لفظ مشترك الفرق بينهما؟ الفرق بين النقل والاستثمار كلاهما لا تطلبهما آخر في النقل بشرط مجران الأول والاشتراك بشرط عدم المجران واضح المصنف يقول ومن بعض قالت عدم استث تأتي أمانة عدم النقل قالت عدم الاستثمار لو تمعت لفظا وتأكدت أن هذا اللفظ منقول أو نقل على أطلع عدم النقل اولا شكفته مجترسة اولا الان عدم الاشتراك هذا ما تركناه في البيان وهذا يصير ويلحق بأطالة عدم التقدير لحدا يلحق بها أطالة عدم النقل طبعا عند الشك في المراد في الاستعمال وأطالة عدم الاشتراع وموردهما اين مؤمنة معنى ثاني موضع اللفظ هنا فان كان هذا مع فرض هجر فارس نفيار هجر المعنى الآن المنقول منه يسمى وهو المسمى بالمنقول فالعذر عدم وإن كان لا مع الهجر وإن كان مع هذا الفرض يعني مع عدم الهجر من الهجر وهو المسمى واذا تكسوا ان اللقب مشترك او لا اقول الا اقل فإن الاصل عدم الإشتراف. واضح يصير فيحمل اللقب بكل منهما على اراده المعنى لل... يعني قبل النقل قبل الاشتراك المعنى الاول ما لم النقل والاشتراك اما اذا ثبت الناقل فانه يحمل لاقتامه لماذا؟ أحسنتم لأن من الأول مهجور مهجور إذا ثبت النقل لأن النقل شرعا وهذا يصير قال وإذا الاشتراك هنا بعد ما يصير معنا إلا مع القرينة مثلا واحد يقول لفظ رأيته عينة عين لك المشترك عين لها تأتي بمعنى بمعنى, بمعنى الجاري بمعنى الرخبة بمعنى الباكية بمعنى بمعنى الوخط إذا واحد تتعين المشترك أحمله على مان قال يحمل على أحدها أبدا يبقى الرخبة مجمل إلا أن يذكر فيحمل على المعنى المسي أما لو كان اللفظ مشترك وأثنى طميلا وثبت عندنا الاشتراف يبقى اللفظ ما لم يلم يذكر ما المتكلم قرينه يبقى اللفظ ملان لا ينقل في الاحظم إذا تبقى الاشتراف ليس لا ينقل في الاحظم الجنة لا ينقل في الاحظم قال وإذا ثبت الاشتراف فإن اللفظ يبقى مجددا لا ينفي أحد المعنين أو المحامين إلا بقرينة على القاعد المعروف بمشرفين نفس الخامس أصالح الظهور ومغربا ما إذا كان اللفظ ظاهرا في معنى خاص لكن لا على وجه منه إذا كان النف فالأحساب لأن اللفظ مر يظهر نفسا فن يعني فالمعنى فقط فإذا كان نفس يعتمد يعتمد يقوم يقول النطق ظاهر في معناه دونه في معنى ظاهر في معنى ظاهر نقال خلاف وارد. الكلام هنا سببه إذا كان اللفظ ليس نصفا فكان نطق بعد فرق إلى ما هو فيه إنما النطق ظاهر في معناه تمنع أن المتكلم أراد الخلاف قال هذا فأصارت الظهور تقول لها تحمل اللفظ على المعنى الظاهر قال ومورجها ما إذا كان اللفظ في معنى خاص لا على وجه النفذ الذي لا يحتمل معه الخلاف وهذا بل الظاهر كان يحتمل إرارة خلاف الظاهر معه فإن حينئذ أن يحتمل الكلام أو أن يحمل الكلام على الظاهر انتهينا هذه دعانا اطاله الحقيم اطاله العمور اطاله الط اطاله عدم التقدير عدم النخل اطاله الاشتراك اطاله الظهور كل لفظ يرجع اليها عند اراده تشخيص مراد عند استعمال الله. للوضعها لا عند الشك في الواقع ولا الشك في الاستعمال والمراض هذا جميل ده. وفي الحقيقة هذا العرأي المطلس هذا الأصول السبعة المجد جميع الأصول بعدها جميعها راجلا هذا الأصل لماذا قال لأن اللافظ احتمال المجال مثلا ظاهر في الحقيقة ومع احتمال التخصيص ظاهر عموم ومع احتمال, ظاهر ومع احتمال التقدير ظاهر في عقديه ومع احتمال النقل ظاهر في عدم والاشتراك في اطاله عدم ليس فاذا رجع السوره السبعه شدت الى اطاله الظهور فمؤدى اطاله الحقيقه نفس مؤدبه في مورد احتمال التخصيص لا في مورد احتمال احنا يصير اتصور احنا يصير المجال احنا يصير المغصية احتمال المجال وهكذا في باق الأصورة وهكذا باق الأصورة فلو عبرنا بدلا كله من هذه الأصول بأطالة الظهر كانت تعبيره كانت تعبيره مؤديا للغرب بل ما يرجع اعتبارها إلى اعتبار الظهور فليس عندنا في الحقيقة إلا اصل واحد هو الظهور ولذا لو كان الكلام في مجال من اراده الحقيقة انعكس الامر نقول إذا كان الكلام بارغ المجال وحنا المتكلم أراضي الحقيقة أحمد الله على ماذا؟ دخلقوا جيدا لو كان اللفظ ظاهر في المجهد واحسنت ان يريد الحقيقة احمله على ماذا؟ ولو كان اللفظ ظاهر في الخاص وانه اراد العام تين عكس الان واضح يصيب؟ المر... المنافق الظهور اللفظ ظاهر في ماذا؟ ظاهر في... نحمله على العام ظاهر في الخاص نحمله خاص وهكذا في باقي الاطلاع اللفظ مثلا فقال رئيس أسدا رئيس جالس مستفع على يده خليم. أقول احتمال أراضي لا الحكومة لا لا لا بقل حقيقة بعد واضح يصير قال أكرم أكرم بعض العلم بعض الثادر قال أكرم بعض الثادر قلت احتمال أراضي أقول لا لا واضح بعد فالحكم هوني المتكلم يقول لله الثلاث الظاهر انا احسن الاراء شئة المتكلم يقول رأيت وقتها جنم خلق في الحقيقه خلق اقول الاحتمال ما نوافق لي يقول هذا الاحتمال خفر في وين في جيدة واحدة واحدة احسن لأن الاحتمال مشكل. لأن كلنا على احتمال، إذا احتمال ما. وبعد ما فش. إذا النقص ظاهر في الحقيقة، بدل ما قال إنه أراد المجاز، بعد شفراه بنتي. إذا النقص ظاهر في معنى وأحسن، أما نا آخر، فارشفنا، فارفه، فارشف كردي نعيم. أكون احتمال على المعنى الحقيقي. إذا النقص ظاهر واحتمال مشكل. هذا الاحتمال في معنى، الاحتمال نفسه نادعى احتمال مو مع خبرنا بسيط. ولنا في ذلك دليل يعني هنا هو اختبار مقصود يعني الاحتواء يعني و ان بالله ولذا لو كان الكلام ظاهرا في المجاز لثبت ظاهرا في المجاز ظاهرا في المجاز فامر انت المتكلم اراد المعنى الحقيقي نقول الاقل هنا حمله على المجاز لأنه ظاهر ان عكس الاوضاع معنى عكس الامر واضح معنى عكس الأمر يعني يحمله على المجال وكان الأصل من اللفظ المجال من الأصل الظهور وهو ظاهر في المجال ومقتضاه الحامل على المعنى المجازي ولا تانقل لعن أصارك الحقيقة يكون هنا محطة غير جارية وعن تجري أصارك الحقيقة حين إذن لأن الظهور، وهكذا لو كان الكلام بحثي فأنتقل إلى أصل فلا نستأمنه هذه الأصول لا مدرة. المتصدق قالنا مدركها بناء العقلاء، وقلنا بناء العقلاء لوعده لا يكفي إلا إذا أظهر، وإلا في بعض الأحيان العقلاء تنتشر الخلاف. ما يقوله صبر العقلاء، فهنا العقلاء تبانوا وعدم لعقلاء احتمال الخلاف على احتمال احتمالات الخلاف. وفرق المعنى الى الحقيقي الى العام الى المتقى الى ثم شارع امضى هذا التباري ان قلت لعل الشارع لن ينضي من اين عرفتنا شارع موت؟ نقول لو كان الشارع ضد هذه التيراة لنهى عنها ولو نهى عنها لنكسف لنا وحيث من الشارع ان الشارع قضي الشارع قال حجية الأصول اللفظي وهي الجهة الثانية من البحث حول اللفظي والبحث عنها يأتي في بعض طبعا دحرامه هنا دحرام المذكر نضاحت الحجج خناف إن شاء الله الجزء الأول والثاني الجزء الثالث لكن من باب العجلة والاستعجال والاختصار خلفكر الدم ولكن ينبع الأمر أن نتعجل فينها عن الحجية لكثر الحاجة إلى النحازة مكتفين بالإشاؤل إن المدرك والدليل في جميع هذه الرسول مكون من مقدمتين تبان العقلاء السال إمضاءه وهو تبان العقلاء في الختبارية بينهم على الأخذ بماذا ظهور الكلام إن قلب احتمال الخ وتبانوا على عدم الاعتناء احتمال إغارة خلاف الظاهر، فالحقيقة الظاهر العام، الظاهر لا يعتنون، لا يعتنون باحتمال الغفلة، أو الهادل، أو أو إلى آخره، أو أو الإهمال أو الإجمال، فإن فإذا حسم إذا حسم المجال أو التقصير أو التقدير لا يوقفهم لا يوقفهم ذلك عن الأخذ لظاهر اللفظ. طبعا كان ظاهر الحقي مجازا كما يلغون مال الاشتراك والنقل والحال إلى هنا تمام الا في المصنف يقول ولا بد ان الشارعه قد امضى خاتمنا وجرى في خطاباته على طريق العقلاء على طريقتهم هذا إن قمناها نقول وإلا يعني لو كانها إلا لو لم يمضي لو لم يقبل أنا ونهانا عنها في العقلاء في خصوص خطابات أو لبين لنا طريقته فرقة أخرى الذي بين الشارع والشاعر الحكيم فرقته لو كان لهم غير فرقة خاصة بيجبها ولا يجوز التعدي عنها إلى غيرها. من ذلك يعني من سكوته وعدم نهيه يعلم من انضائه فيعلم من ذلك على سبيل الزمن واليقين والقاطع أن الظاهر حجه عنده كما هو عند العقلاء لا بلا فرق <تصفيق> في عرب واضح يصير فالطب الجديد فالجديد حق هذا السؤال هل التراجف والإشتراف ممكن؟ لا ثم التراجف والإشتراف إذا كانت كلاهما هل هما واقعان في استعمالات في استعمالات الخن؟ أول ما نحن التراجف والإشتراف هناك في المنطب الترادف ترادف كثر والمعنى واحد بالعكد. في المعاني واللفظ واحد الترادف ما هو مثل الترادف نطق الفاظ عديده نطق سبع ولا نطق ليس ولا نطق اتد ولا, ولا, ولا, ولا نطق نظام وإلعله الآخرين ضيظة إلى آخر أشباب كثيرة لكن معناها معناها واحد وهو حيوان واضح؟ هذا مثال آخر قد نفلق ونقول السيف والوارد ونقول الخطي ونقول المهد بعد الحكام البترة الفاضل القاطع الفاضل كثير واحد تاخذتا انا هو واحد بعد ونطلق نقلت نقول الانسان نقول حيوانا. والمعنى نقول معنى نقول الانسان نقول كثيرا احيانا لكنها نقول انسان نقول انسان نقول انسان نقول انسان نقول انسان نقول انسان نقول ولفظ الامارة ولفظ الدليل على ذهن الواحد أربع المترابطة والمعنى الطريق الطريق الظهن الامارة بعد الدليل بل يقال والحب جديد ويقصد بها الظهن خبر الواحد مرة يسمى الامارة ويسمى شميع الواحد واضح أما الاشتراك فالبحان عندكم موحي حبيبي وابرضها لاخذ انا عين. عين عين لها صدعت معاني وقيت سبعون معاني بعد من البعض لا تقول جم يطلق على ماذا على الهجود ولا على العس والسير الى بعضه فلفظ واحد لكن المعاني مختلف صار واضح مع الترادف والاشتقاق نرجع للسؤال هل هما ممكنان ام لا الجواب في المساله في قولان التي قولان بل اقوال يعني يمكن ان ترادف واشترك فسنجيبهم بعضهم قال الف والاشتراك وبالذات الإلاحة لا يمكن أكبر. لماذا لا يمكن؟ قال لا يمكن من الغاية هذا القول طبعا بقلم انه لا يمكن الغاية الهدف لألفاظ من المحادثة بيني وبين السيد او غير جناب السيد ما الغرض هو الغاية من التخاصب الله إفهمن مرة اسمه الاسم الغير لحضور أقول له هذه صح يمكن المعاني يمكن استحضارها وحضورها أو إذا معنى آخر أنا رح أجيبه إلى يمكن إحضاره أو نصب الجبل يمكن إحضاره فبعض المعاني لا يمكن إحضارها فالألف لعشر كلمات فاستحضار فذكر اللف استحضارا المعنى. للمعنى. قب إذا كان الغرض التسليم واستحضار المعنى. إذا وضعنا اللفظ لأكثر من ما فحكمة الواضح حكمة الواضح الواضح هدفه غرضه ما هو التسليم إذا جعلنا اللفظ مشترى الطرف المقابل حينما خذر أيضا لن يشحن شيء. لا يقول لعلك تقصَر ولعلك النابعة وإلى اخره فأنا المتصام على نفس الشيء دلت حكمة الواضح ولقالوا ولبعض قالوا التراشرات غير ممكنين بعد القول الأول القول الأول لكن الأغلب من العلماء ومنهم قالوا أول ممكنان بل شيخنا بل مع كان بل هما واقعان بل هما واقعان بل هما واقعان و على الامكان كما يقول في البدء الوقوع اذا في واقع فهو حتى ممكن ليس كل ممكن لكن واقع ممكن وافق المعان دليلك يكتب المورد انبعوا اليها تجد ترادف والاشتراك مذكور في كتب اللغه بما لا حد ولا ولا ويكفينا هذا على إمكان دلوع الترادف والاشتراك في اللغه لما يقول في, في هذا لا يحتمل لا يجب ان يكبر الى الملكة لإمكان ومقوم الاشتراك انما البحث بجهة ثانية هذا من الباب المقبل ما ذكرناه من اين نشأ هذا البحث الحقيقي من اين نشأ الترادف؟ هذا البحث الحقيقي اما موجود نعم واقع نحن هذا البحث من اين نشأ التفوق؟ والاشتراك من هو في الترادف والاشتراك تتقوم لما القول الاول المجدد. القول الاول والاشتراك في اللغه بوضع الضع من وضع اللغة؟ ذاك الواضع هو الذي وضع لنا الفاظ وقال هذه وضع لنا لاك وقت وضع عصف نقد وقال هذا مشترك وقال هذا تراكم الوضع الالوان اولى بلا ما عين والبالة والبالة. ها بده يوضع اي الذي عين قال هذا نعم الذي عين الاشتراف والتراكم هذا قوله لا لا وقول آخر وهو المقول عند المثلاث يقوم بعد ما مان العربيه العربية توضعت قبيلة وضعت اللب خذت لفضعين قبيلة ستين وضعت التمين وضعته لمحر ونحن قبيلة حمير مثلا جماعة الكوفيين مثلا وجماعة الكوفيجين وضع الجاكوز تنين وضعين لنقله مثلا نفذه الباطل مثلا الباطل مثلا جماعه قبيله حمير ناس فرضه وضعته للناجعه ناس اهل الكوفه الكوفيون للجاكوز مثلا ولتقولا للجنس او او او ثم جاءت الله المؤرخون أهل اللغة حين قد اللغة من الأطواق تردوا إلى قبيلة سنين ودألوهم وقالوا كذا وقبيلة كذا قال وجمعوا هذه المعاني فمشترك مشترك, مشترك. لطن والمطنف هو أقوى عندي وهو الأقوى عندي لماذا قال أولا لأن المؤرخين نكروا هذا قالوا عندنا قبيلة وعندنا قبيلة حمير وفي اللي ابن عاقيم قال البطري وقال, الـ وقال, الـ وقال الاخفر وتقول حمير فالواضع مو والواضع متعدد من هم القضاء ودليلي على صحه ما اذهب اليه صيص اهدلهم تنظيف اهدلهم بل وجود القضاء العلم من تجين <تصفيق> آخر على أن الوقت إذ لو سافرنا الآن خلنا وقفنا للإخوة مشايخ الأستاذة هنا في هذا الزباب وطلبنا منهم أن يزور قبائل لأن في اليمن يستخدمون محظم معين في معنى وفي البصد بمعنى وفي الحجاز بمعنى هذا يدل على ان وضع متعزد وليس واضح انتهى المقام المقام التراضف واصف السؤال الاول التراضف والاشتراك ممكنان انه يقول لا ينبغي الاشكال إمكان في امكان الترادف والاشتراك هل لا ينبغي الاشكال فيه ماذا وعيما في اللغة العربية فلا يغى يشرح القول الثاني القول الثاني فلا يغى إلى هاي قال القول الثاني بعد أنا القول الثاني وهذه بين أيدينا اللغة العربية موقوهمها واضح لا يحتاج ما هو نظيم لا يكشف اللغة العربية واضح الأول القول الثاني من اين نشأ نشأ ولكن ينبغي ان نتكلم من اين شاء القدر فانه يجوز ان يكون لنا من وضع واضع واحد كيف؟ قال بان يضع لفظين لمعنى واحد ماذا لفظين لمعنى واحد ماذا سموا؟ تركوا لفظا لمعنيين لمعنى اشتراه؟ هذا القول الأول، القول الثاني، ويكون هذا الشراء من أضعين أو واضعين متعدد. التقالات ها واضعين يعني متعدد بعض، أو متعددين. كيف قال قبيلة؟ لفظا معين معينا وقبيلة أخرى لفظاً آخر نذكرهما. حمير يقولون نحن نسمي الأسد. جميعين يقول الله نسمي الاسد ليه لماذا؟ لأن زعيم القبيل اسمه ليه اسد تضره كل باسمه صارت جماعة قد صار يقولوا لله لماذا؟ لأن زعيمنا استضع وهو فليه لآخر جيب. البعض تضره في الاسد باسم رجيه سدره او طبع قبيلة الله لمعنى وقيل وقبيلة الاخرى لمعنى معنى الافر الافر فر كيف عرفنا قالوا عند الجامع بيت باعتبار ان كل لغه لغويه صحيحه ليست صحيحه لان مؤرخو مؤرخي اللغه العربيه اخذوا اللغه من اين من اقوال القبائل راحوا القبائل ذهبوا الى الصحراء واليمن اليمن والعراق واخذوا اللغه منها مو مثل إحنا تشنق الأمر نتعلمها بالتعلم ولا يكفي سابقًا بالسليقة تكلمها بالعربية يعني مثلاً بعض بعض بعض الأحنا مش كل شيء مثلاً بعض إيش مع القضاء؟ ما أعرف إيه ما الجمع بين هذه اللغات كل لغة منها لغة عربية صحيحة يجب يجي يقرأها فصح فيحصل أن له ترابط. خذ أيها المصلحة قال الظاهر أن الاحتمال الثاني يعني شنو الثاني؟ الوابع متعد قبائل أقرب إلى واقع اللغة العربية. الدريال قال أولا كما فرح به زخين اللغ هذا واحد. ثالثه والأغلى إذا مو هو بيت اللغة في يسأل الترابط الاشتراض. إذا نسمع علماء اللغة العربية يقولون لغة الحجاز ولغة حمير أو حمير كذا لا لغة حنة قبيلة من حنة لغة تنيم كذا والبصريون كذا سوفيون كذا الحجازيون كذا لد كذا وما أدري إبن كذا إلى آخره وها كذا فهم على تعدد الوضع بتعدد قائل والأقوام والأقطار يعني البلدان شوية بعد اتطور قال لي في وعلى هذا المطلب يقول الله وعلى محمد وعلى وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد قليل يعني